117. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 118. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن من الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك ك يدخلون الجنة، فأناك يدخلون الجنة يزقون فيك بغير حساب.